الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين سنتم اليوم إ ن شاء الله الكلام على مباحث ا ل ر د ة وقد عرفنا أ ن ا ل ر د ة هي قطع ا ل إ س ل ا م ب ن ي ة أ و قول كفر أ و فعل م ك ث ر ويستوي في ذلك ما إ ذ ا كان القول قد قيل استهزاء أ و عنادا أ وكذلك اعتقاده و الفعل ثم ذكرنا صورا من الفعل ومن القول وبينا اراء العلماء فيه ثم قلنا إ ن عزم الانسان على الكفر يعتبر كفرا وكذلك التردد في ا ل إ ي م ا ن أ و الكفر إ ذ ا كان مؤمنا وتردد اي يستمر على إ ي م ا ن ه أ و يكفر ف إ ن هذا كفر وبعد ذلك تكلمنا على شروط المرتد فقلنا من شروطه أ ن يكون مكلفا مختارا فلا تصح ر د ة الصبي ولا المجنون ولا المكره ثم تكلمنا على بعض صور ا ل ر د ة في الجنون وما يترتب عليه من ا ح ك ا م و أ م ا التكرام فقلنا إ ن ه إ ذ ا كان متعديا في سكره فصح ردته ويصحه وقلنا إ ن ا ل ش ه ا د ة تقبل على ا ل ر د ة مطلقا وذكرنا بعض الاراء الاخرى في من قال يجب التفصيل في الشهاده ة لردة ل أ ن ربما اعتقد بعض اعتقد ا للرده ن ا س ف ع ا قولا أو ب م ا ا ع ت ق و مكثرا مطلقا كذلك فقلنا هناك فقلنا أقوال لأن الشهادة لا وهو ليس لأن تقبل مطلقاً بل لابد من أ ن يبين الشاهد السبب الذي من أ ج ل ه شهد لرده د الأولاد من إن اتفقوا على ك ن ع انسان فقال بعضهم ما كفر ونريد د وقال بعضهم ه منع الان من من ر مصيبه فيئا وأما ا ب ق ي ف ل ي م ع و ن من ان ل إ ر ث و ب ي ا المذهب في هذه الصور والمسائل تفصيل في هذه و نتكلم ر ي د الآن أن ن على أ ح ك ا م ا ل ر د ة ما يترتب على ا ل ر د ة من أ ح ك ا م فنحن نعرف ب ا ل ب د ا ه ة أ ن المرتد يقتل بما هو معروف من قواعد الشرع ا ل ك ل ي ة ولكن قبل قتله هل تجب استتابته أ م لا تجب استتابته بل يقتل م ب ا ش ر ة دون ا س ت ت ا ب ة فالمعتمد في المذهب عندنا أ ن استتابته و ا ج ب ة لا يجوز أ ن يقتم القاضي أ و الحاكم على قتل مرتد إ ل ا بعد أ ن يستتيبه ويستوي في ذلك الرجل و ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة تستتاب والرجل ت س ت ت ا ب ل أ ن ه م ا كانا محترمين ب ا ل إ س ل ا م المسلم محترم دمه ومحقون وبناء على هذا ربما تكون قد عرضت له ش ب ه ة هذه ا ل ش ب ه ة أ د ت إ ل ى أ ن ينطقا بكفر أ وقد أن يفعل كفرة ثبت وجوب ا ل ا س ت ت ا ب ة عن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الدار قطني عن جابر رضي الله عنه أ ن ا م ر أ ة يقال لها أ م رومان ارتدت ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعرض عليها ا ل إ س ل ا م ف إ ن تابت و إ ل ا قتلت وعرض ا ل إ س ل ا م عليها لا يكون ب أ ن يقال لها أ س ل م ي بل لا بد من أ ن يعرض لما كان عندها من شبهه ولا بد أ ن ي س أ ل عن السبب الذي من أ ج ل ه قد س ر د ت ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب وهذا لا إ ل ل يعارض يعني ربما يقال هذا الحديث فيه م ع ا ر ض ة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فكيف ورد في هذا الحديث ا ل أ م ر بالقتل اجيب ب أ ن ه لا م ع ا ر ض ة بين هذا النص وذاك النص لأن ذاك النص إنما هو في الحرب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل الصديان الحرب الحديث الحرب حالة وأما إنما نهى عن ذات هذا هو في في في في في غير الحرب هذا الحديث في غير الحرب في الردة فلا تعارض بين التعارض ر د فلا بين الادله ح ي ن ل ل ت ع ا ا ر ض بين أ يقع فيما إ ذ ا كان ا ل أ م ر ا ن أ و النهيان إ ذ ا ك ا ن منصبين على شيء واحد أ م ا إ ذ ا كان ا ل أ م ر في شيء والنهي في شيء آ خ ر فلا تعارض بين الدليلين وعندنا قول ب أ ن ا ل ا س ت ث ا ب ة م س ت ح ب ة وليست و ا ج ب ة إ ل ا أ ن المعتمد أ ن ا ل ا س ت ث ا ب ة و ا ج ب ة لما ذكرنا من أ ن ا ل أ ص ل في المسلم أ ن دمه محقون ولا يصار إ ل ى قتله إ ل ا بيقين وربما عرضت له شبهه فهذه ا ل ش ب ه أ د ا ر ئ ة للقتل فلا بد من ان نستتيبه و قبل و جمهور ل المعتمد ل ا عند ان على الفور ف إ تاب وإلا ق ت ل ن ا ام انه يستتاب في, في الحال أنه فان تاب ورجع الى الاسلام قبلناه والا قتلناه لأن قتله المترتب على ا ل ر د ة حد والحدود أ ق ص فيها أ ن ه انها لا والحجود تؤخر أ لا تؤخر ب ا ل ن س ب ة للحدود ا ل أ خ ر ى كحد الزنا وحد ا ل س ر ق ة وما شابه هذا من الحدود لا ما تحتاج إ ل ى ا ل ك ت ا ب ة ل أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن ما حكمنا بكفره ولا ردته و إ ن م ا أ ق م ن ا عليه الحد ل س ب ب ا ل م ع ص ي ة التي ثبتت ويقتل وهو مسلم عاصي و أ م ا هذا ف إ ن ه كافر وجب عليه حد القتل الا أ ن ن ا قبل أ ن نقيم عليه ا ل ح ج لا بد لنا أ ن ن ت ب ه ك ص في الحد أنه يقام أنه م ب ا إلا أننا ش ر نؤخره ة أجل من ا س ت ت ا ب ة فإذا أخرناه من أجل اتفابتي أخرناه أجل أكثر نؤخره مرتين من من فلا وعندنا ا فإننا ح د ة ن ر ض عليه ل ي ا ا إ م والإسلام ونحاول إزالة الشبهة التي ن ع ه ف إ الشبهة وإلا قتلناه وعندنا قول ب أ ن ا ل ا س ت ت ا ب ة تكون إ ل ى ث ل ا ث ة أ ي ا م ل أ ث ر روي عن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع في ذلك و أ خ ذ به ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى وقال ا ل إ م ا م الزهري يدعى إ ل ى ا ل ا ل ا م ثلاث مرات بغض النظر عن ا ل أ ي ا م ربما كان في يوم وربما كان في ث ل ا ث ة أ ي ا م ف إ ن أ ب ا قتل وعن علي رضي الله تعالى عنه يروى أ ن ه قال يستتاب إ ل ى شهرين وقال والثوري ونحاول النخرعي يستتاب أبدا أننا نعرض عليه الإيمان إرجاعه أبدا عليه نعرض إ ل ى الاسلام ولا نقدم على قتله ما دام هناك احتمال يعني رجوعه إ ل ى الاسلام وهذه ا ل أ ق و ا ل كلها أ ق و ا ل ض ع ي ف ة والقول المعتمد المفتى به انه تكون استتابته على الفور ف إ ن تاب و إ ل ا قتل وعلى ا ل أ ق و ا ل الاخرى فما هو وضعه في هذه ا ل ح ا ل ة هل يترك قال لا ما ي ت ر ك ي ح ب س و ولا يخلى سبيله ل أ ن ه لو تركناه سيفسد في المجتمع وفي ا ل أ م ة ويؤدي إ ل ى ر د ة آ خ ر ي ن وراء ردته فهو عند كل الفقهاء ما يخلى وما صار إ ل ي ه فهو يزن بالاتفاق وبعد ذلك القول المعتمد عندنا أ ن ه يستثاب فإن تاب وطبعا إ الإمام فإن وإلا ل قتل مالك رحمه الله تعالى ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ا يستثاب أيام تاب وعند و رحمه هذا في غير مثبه ا ل ل ت ع الله ى و و ر س في م ث ب تعالى ورسوله عندنا أ ي ض ا لا يختلف الحكم ولكن عند بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن لا تقبل توبته ولا يستتاب بل يقام عليه الحد فورا وقتل ي دون ا س ت ث ا ا ب ة دون ت ث ا ب ة نعم ف إ ن أ ص ر على رجلته بعد هذه ا ل ا س ت ت ا ب ة قتل بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه و ك ل م ة من من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ع ا م ة التي تشمل الذكر و ا ل أ ن ث ى ف إ ذ ا كان المرتد ذكرا أ و أ ن ث ى قتل ل ع م ويروى م قوله صلى الله ل ع ه دينه وسلم فاقتلوا و بدل من ي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أ ن ه ذهب إ ل ى أ ن النساء لا يقتلن بسبب ا ل ر د ة كما هو مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة رضي الله تعالى عنه وهذا من المسائل ا ل ا ص و ل ي ة التي تكلم عليها الاصوليون وهي ما إ ذ ا كان الحديث عاما وكان مذهب الراوي الذي روى الحديث وكان روى مخصصا ذ ه ب الراوي م له فهل نخصص عموم النص ي ل أو عموما بمذهب الراوي أ م لا نخصصه بمذهب الراوي الذي عليه جمهور ا ل أ ص و ل ي ي ن أ ن ا ل ع ب ر ة بعموم الحديث لا بمذهب الراوي ل أ ن الراوي إ ن م ا قال هذا القول بناء على اجتهاد منه بناء على اجتهاد منه ونحن لسنا ملزمين باجتهاده رضي الله تعالى عنه بل نحن ملزمون بخبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبما تفيده ا ل أ ل ف ا ظ ل أ ن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بفهم كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على قواعد ل غ ة العرب ومنفغة من العموم تشمل النساء وتشمل من النساء سيغ النساء تشمل الرجال وبناء على هذا فنحن نقول بقتل ا ل م ر أ ة وبقتل الرجل إ ذ ا ارتدى ولا ع ب ر ة بتخصيص الراوي أو بقول المخصص ر ا ا و ي ل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وبكل مجتهد نصيب نعم والقتل إنما من نائبه على على يقدم يقدم الإمام والقتل هو أو الذي القتل الذي يقدم على القتل هو ولا يجوز للناس ا ل آ خ ر ي ن أ ن يقدموا على قتله إ ل ا أ ن ه لو أ ق د م إ ن س انسان على قتله لو أقدم إ ن على قتل ه مرتد ف إ ن هذا القاتل لا يقتل وقد مر معنا التفصيل هذا الموضوع حينما كنا نتكلم على القصاص وعلى احكام القتل ف إ ذ ا كدى إ ن س ا ن على هذا المرتد وقتله فلا يقتل به ل أ ن ه قتل إ ن س ا ن ا مهدر الدم ل أ ن ه قتل إ ن س ا ن ا مهدرا ادبي ولكنه يكون قد اعتدى على سلطه القاضي فلا بد من تعزيره حتى لا تشيع الفوضى في المجتمعات طبعا هذا إذا ثبتت به ودعى هذا ردته قتله مرتد فقر وأما لأن أنه بينة فتحنا الدعوة هذه دعوة وليست عليها يعني نفترض الشرعية وحكم القاضي بقتله هنا ي أ ت ي الكلام الذي نذكره من الذي يقتله الذي يقتله هو الحاكم أ و القاضي أو المفوض إليه تنفيذ الشرعية. المفوض اليه أ ح ك ا ا م ل ش ر ع ة المفوض ل إ ي تنفيذ الاحسان أ ح ك م نعم فإذا أقدم الشرعية فإذا ا ل في هذه ا ل ة إ ن آخر وقتل ه ذ ا ا ل م ر ت د ا ل ذ ي ثبت بالقضاء أ ن ه مرتد عند ذلك ما نقتله ل أ ن ه ما قتل إ ن س ا ن ا معصوم الدم و إ ن م ا قتل إ ن س ا ن ا م ه د ر الدم ولكننا نعذره بما يلائم الحال ل أ ن ه قد اعتدى على سلطه القاضي وقد ذكرنا هذا بالتفصيل عند الكلام على القصص أ ا واحسان القتل إذا ا ك القتل إ ن ن س ا د د ن ق و إنه、يشتغل. فإذا ثم ورجع إلى الإسلام يستثى استتيب تاب ثم ورجع يقبل إ س ل ا م ه أ شك في هذا فإذا كيف يقبل إ س ل ا م ه ما هي ا ل ح ا ل ة أ و ما هي ا ل أ ق و ا ل أ و ا ل أ ل ف ا ظ التي يجب عليه أ ن ي أ ت ي بها حتى يرجع هذا المرتد إ ل ى ا ل إ س ل ا م ا ل ر د ة أ ن و ا ع يعني ربما يكون المرتد ر د ة م ط ل ق ة كان أ ن نفى وجود ل ص ا ع نفى وجود الصانع أو أ ق ر بوجود الصانع ونفى ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم فماذا يجب عليه أ ن يقول حتى يرجع الى ا ل إ س ل ا م هل بمجرد قوله رجعت يصير راجعا قال لا بد له من أ ن يتلفظ بالشهادتين وهما أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله وهذا رجوعه الرجوع بالنسبة لكمال رجوعه يعني هناك أ ل ف ا ظ يرجع بها وهناك أ ل ف ا ظ هي الكمال في عودته إ ل ى ا ل إ س ل ا م مثل التشهد هناك أ د ن ى التشهد ه ن ا ك أ ت م ل التشهد فيرجع ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل إ س ل ا م بقوله لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله نعم فبهذا يرجع الى الاسلام لكن كمال الالفاظ ي ان يقول اشهد ان لا اله إلا الله الا ولا ا ن محمد ر س و ل ل ل ه و ا بد له من الترتيب بين الشهادتين بان يشهد اولا ب و ح د ا ن ي ة الله تعالى اشهد ان لا اله الا الله وبعد ذلك يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأن رسالة محمد صلى الله عليه وبعد محمد محمد بان ذلك برسالة صلى وسلم رسالة صلى وسلم مز على الايمان بالله فمن لم يؤمن بالله ما تنفعه شهادته ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا لو عكس ل أ ن قال أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله لا يصير بهذا اللفظ المعكوس مؤمنا ومسلما ل أ ن ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ر س ا ل ة متوقف على الايمان بالله ف إ ذ ا قال هذا ا ل س ل ا م ثلث ووكل إ ل ى إ س ل ا م ه نحن لنا الظواهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر ونحن لا نستطيع أ ن نشق على قلوب الناس ربما يقول هذا ا ل ق ا ئ د قد قال هذه ا ل ك ل م ة خوفا من القتل وقد وقع هذا كثيرا في أ م ت ن ا يخاف من القتل فيشهد فينطق بالشهاده ة ربما ا ق ل ز ن د ق ة و ب ا ط ن ي ة ليس خوفا و إ ن م ا كان يظهر ا ل إ ي م ا ن ويبطن الكفر وكلما خاف أ ظ ه ر إ ي م ا ن ف إ ذ ا ذهب عنه الخوف أ ظ ه ر الكفر وهذا الذي يسميه الفقهاء ا ل ز ن د ي ق الذي يبطن الكفر ويظهر ا ل إ ي م ا ن أو الإنسان الذي يتكرر منه هذا منه يتكرر الفعل. هل تقبل توبته ايضا قال نعم تقبل توبته نحن م أ م و ر و ن ب إ ق ا م ة الظاهر ما يحق لنا أ ن ننقب ما وراء ا ل ظ و ا د ر ل أ ن ه لا سبيل ل أ ح د من أ ه ل ا ل أ ر ض مهما اوتي من ا ل خ ب ر ة و ا ل م ع ر ف ة أ ن يشق على قلوب البشر و أ ن يعرف نواياهم وما يضمرون في قلوبهم ف إ ذ ا نطق بالشهادتين ورجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م قبل منه رجوعه قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما、فتلف. نعم ل يغفر لا لهم ا ما ل قد تلفوا ل ل الإنسان إ س ا م منه أو الذي يرتد تتكرر الردة والعودة إلى الإسلام يرتد ثم يعود إلى ا ا ل ل إ س ما م تقبل توبته ل أ ن هذا يقطن الكفر ويظهر ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا ثبت هذا عند جماهير الفقهاء تقبل توبته في عموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد للذين لهم سلف الذين يشمل ينتهوا ينفر يعني إن كفروا كفروا كل كافر ارتد مرة واحدة ارتد مرارا واحدة ما عام ولكن ا ل إ م ا م مالك قال ما دمنا قد عرفنا ب أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يضمر الكفر وهو لا يريد الرجوع الى الاسلام بهذه القرائن ا ل م ح ت ف ة بردته و إ س ل ا م ه وردته واسلامه إ س ل م القرائم ه بالها أو أن المحتفة هذا ا على ل ن إ ا ن ي س مؤمن و إ ن ا يعمل ذ ا خداعا عند الإمام مادك وأيضا وربما كان عند يقتل لكل مجتهد مصيب وربما كان مذهب ا ل إ م ا م مالك في بعض الحالات ربما كان مذهبه في بعض الحالات علاجا لكثير من الظواهر التي تظهر في المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة ولكن عند كل ل عند ا ف ق ه ا ء من تكرر منه هذا فإن ما فإن نحن نقتل نقبل توبته ولكن إذا تكرر ت يعذر هذا ولذلك ب ت ه و ك ن إ ا هذا ا تكرر وتعزيره يعذر منه فإنه في م ر ة الثانية ي و ن غير تعزيره في ا ل م ر ة الامام أ و وتعزيره ل ى في ل ر ة ل ل ل ث ث ا ا يكون غير تعزيره في ر ة النووي ث ا ي ة ه ك ذ ا نعم ل ل قال الإمام ل ذ ك ا ن و و رحمه الله تعالى وقيل لا يقبل إ س ل ا م ه يعني قول ضعيف عندنا في المذهب ان ارتد إ ل ى كفر خفي ك ز ن ا د ق ة و ب ا ط ن ي ة الذين يقولون ب أ ن ا ل ق ر آ ن له ظاهر وباطن فهذا الظاهر لا ق ي م ة له نهائيا والباطن هي المعاني ا ل ح ق ي ق ي ة التي أ ط ل ع ه م عليها الذين أوحوا إليهم هذه الضلالات والانحرابات القرآن إليهم ذلك هذه ويؤويون عند كما يشاؤون بناء على مذاهبهم ومعتقداتهم وهم كثره من اعتقد أ ن ل ل ق ر آ ن باطنا يخالف ظاهره المفهوم من ل غ ة العرب ي وقواعد الشرع فهذا ا ك ا ف ر و ن مرتد دمه هدر ه م ا ل ه ف ي ا ل ق ر آ ن ليس له إ ل ا الظاهر فقط وقد قال الله تعالى اليوم أثمنت لكم دينكم عليه نعم ه لنا في بعض ا ل آ ي ا ت يعني تشير إ ش ا ر ا ت إ ل ى معان ي غير م ف ه و م ة من الظاهر يعني مثل د ل ا س ه إ ش ا ر ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن أ و مثل ا ل إ ي ب ا ء أ و ما شابه هذا ليس من هذا القبيل هذه أ م و ر ج ا ر ي ة على قواعد لغة العرب وعلى قواعد ا ل ش ر ع يعني مثل قول الله تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر العلماء قالوا هذه الآية وردت في جواز الطعام والشراب والجماع إلى الفجر ولكنها ما تكلمت أبدا على أن الجنوب له أن يصوم. ما تكلمت أبدا اجتماع إلى تكلمت على له تكلمت على يصوم وردت جنوب يجود هذه في أن أن ا ل ج ن ا ب ة مع الصيام إ ل ا أ ن العلماء قالوا هذه ا ل آ ي ة تشير إ ل ى أ ن ا ل ج ن ا ب ة تجامع الصيام و أ ن الجنب و يجوز له ان يصوم يتبين له الخيط يعني معنى ذلك انه قبل اذان الفجر ولو ب ث ا ن ي ة و ا ح د ة اذا نزع عن جماع زوجته فانه يصح صيامه وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض اي اذا تبين لا ت أ ك ل و ل ا تشربوا ولا, تشرب ولا تجامعوا فاذا جامع حتى الفجر, يعني قبل الفجر بعشر ا ل ث ا ن ي ة نزع إ ن ه سوف يشرع في الصيام وهو ج ن و ب ل أ ن ه سوف لا يتمكن من الاغتسال في هذا الزمن الباقي سوف يغتسل بعد أ ذ ا ن الفجر ولو وعن وإذا وتدخينه الصيام لا يجامع الجنابة لأمره الله تعالى أن يمتنع عن الجماع وعن الطعام وعن الجماع قبل الفجر للغسل بلاج لغسل كان كان يجامع أن يمتنع عن عن بزمن يتسع للغسل وإذا كان في بلاج باردة يتسع باردة م ا إن وما شابه هذا من ا ل أ م و ر ي تحتاج إ ل ي ه ا من يريد الاغتسال ل ل ج ن ا ب ة إ ل ا أ ن الله أ ذ ن له أ ن يجامع إ ل ى ما قبل الفجر ولو بثانيه ة ومعنى ذ إذن هذه ا الصيام الآية أشارت إشارة جواز الشروع الصيام الجنابة أشارت الصيام لا يتنافى مع الجنابة هذه السماها الأصوليون دلالة سيدخر عليه في مع مع إلى إلى وجنب أن إشارة وهي ك ث ي ر ة جدا في كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نظر في أ ق و ا ل المفسرين وقع على العجب العجاب في هذا المجال هذا لا يقال و تفسير باطني هذا هذه قواعد ل غ ة العرب هذا فهم لكتاب الله تعالى الفهم الصحيح الدقيق من قبل علمائنا و أ س ل ا ف ن ا رضوان الله عليهم وأما التفسير, الباطني ليس التفسير الباطني الذي يقول مثلا وارسلنا الى فرعون رسول يقول فرعون هذا هو فرعون موسى الذي كان في مصر هذا فرعون يعني النفس الإنسانية الطغيان ن الانسانية ف س ل البشري أول والرسول ل و هو العمل الفلاني يؤول ا ل ق ر آ ن كما يشاء هذا هو التفسير الباطني نعم ان يكون له مستند فإذا كان له مستند يصنه ما يضر هذا ما وشريقة وانما يصير تأويل يضر تفسيرا يصير باطني لا فاذا هذا له له التاويل شيء والتفسير الباطني شيء آ خ ر وثل يقولون رسول يقولون وسلم وإنما والحسن وحسين وفاطمة والحاء الذي الباطني الله ليس المراد صلى الله عليه وسلم وإنما هذا رمز إلى أهل البيت الأربعة اللي هم علي فالميم إلى علي حينما هذا هذا إشارة إشارة يعني به محمد محمد محمد رمز هم أهل إلى الحسن والميم الثاني إشارة إلى الحسين والذان إلى إشارة هذا هو التفسير الباطني الذي يكفر من قال فيه ل أ ن هذا بعيد كل البعد عما يفهمه ا ل إ ن س ا ن العربي من مدلولات هذه الالفاظ ع ا د ا و إ ن م ا وضعوا ل أ ن ف س ه م قواعد ضاله ة م و ض ع و و ه لأنفسهم ا ب د أ و ا يطبقون ا ل ق ر آ ن كله عليها نعم الزنديق القرآن الكريم وأخذ يطبق كل شيء في القرآن وزور وزور مثل الباطنية حينما المعاصر العجال العدد مثل الكريم مثل محمد خليفة الذي كل قال إلى رشاد بفرية وزور إشارة بكر إشارة شيء هذا وأخذ في يطبق في أبي وذوبة أتى إلى كذب علي وفي ا والحسين وطاطمة ل عمل ح س ن ن س العمل إحاءات ل طبق النهايه ق د ي وفي م ة ا ل طلع معه أ ن محمد محمد هو رشاد خ ل ي ف ة و أ ن ه رسول الله الذي أ ر س ل ه الله تعالى خاتما للانبياء والمرسلين و أ ن اسمه مكون من ت س ع ة عشر ة حرفا وهي سر ر ا وهي ل ق آ ن الكريم نعم ن ه ا ي ة م ط ا ف ي أ ن ه كفر بالله تعالى ولكن جعل لكفره مقدمات وهي ا ل ت أ و ي ل الباطني لكتاب الله أ ن يفهم ا ل ق ر آ ن بناء على ما يوحيه اليه عقله أ و ما توحي إ ل ي ه شهواته و أ ه و ا ؤ ه أ و ما توحيه اليه الفئات ا ل ض ا ل ة ا ل م ن ح ر ف ة ا ل ك ا ف ر ة ا ل م ر ت د ة عن ا ل إ س ل ا م فهو كافرون مرتد و ن لأمنى ب أ ن نفهم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة بناء على قواعد ل غ ة العرب ولذلك أ ن ا دائما في كل زمان وفي كل مكان وفي كل م ن ا س ب ة أ ح ر ص الناس على د ر ا س ة ل غ ة العرب حتى يتمكنوا من فهم كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم الآن سنتكلم على ولد المرتد. نحن نعرف أن ولده يكون على طبعا المرتد الكافر الأصلي كافر هذا لا خلاف ولد ولده فيه طبعا الولد يكون على ا ل ف ر ه أ ب و ا ه إ م ا يهودان و إ م ا يميتان و إ م ا ينصرانه والولد الصغير لا يقبل اسلامك ما لا تقبل ر د ة وقد د ك ل ن ا شروطا م ر ت د لكنه من بلغ إ ذ ا كان أ ب و ا ه كافرين أ ص ل ي ي ن ف إ ن ه يكون تابعا ل ه م كونوا كافره هذا لا خلاف فيه بين العلماء ي د ع ى إ ل ى ا ل إ س ل ا م وتطبق عليه أ ح ك ا م ا ل ك ف ر ه و إ ن كان أ ب و ا ه مسلمين فلا خلاف بين العلماء ل أ ن الولد يكون مسلما ف إ ذ ا بلغ طالبناه ب ا ل إ س ل ا م و ا ن ا أ ن ت مسلم ف إ ذ ا فعل أ و نفق أ و نوى كفرا ف إ ن ه يكفر وبناء على هذا يصير مرتدا هو مسلم ولكنه صار مرتدا إ ذ ا كان ا ل أ ب و ا ن مرتدين ما كانا كافرين أصليين كانا أصليين مرتدين وانجبا ولدا ما حكم هذا الولد فنقول ان كانا مسلمين ا ل و ل د مسلم و إ ن كانا كافرين أ ص ل ي ي ن فالولد كافر أ ص ل ي ف إ ذ ا كان ا ل أ ب و ا ن مرتدين قال ان ن ع ق د الولد بعد قبل ردتهما قبل رجتهما فهو الان مسلم قطعه و إ ذ ا انعقد بعد ر د ة أ ح د ه م ا وكان الثاني مؤمنه ارتد ا ل أ ب مثلا وحملت ا ل أ م مثلا ومرتبسط ا ل النكاح بينه وبين ا ل ز و ج ة لكن نفرض أ ن ه وطئها وحملت بولد أ و ارتدت ا ل أ م وبعد ذلك ن ا ط أ ه ا الزوج و أ ن ج ب ت ولدا انعقد الولد أو م ا ك ا ن يعلم انعقد ل ز و ج بردتها ي ع ي هي ب د أن ع الولد قبل الرده او بعد ر د ة أحد احد ل ل و و ا د ي ن أ الوالدين ا ل آ خ ر مسلم ف إ ن الولد يكون مسلما في هذه ا ل ح ا ل ة بالاتفاق عندنا أ و عند جمهور الفقهاء و أ م ا إ ذ ا انعقد الولد و ا ل أ ب و ا ن مرتدان بعد رجتهما معا فقد اختلفت أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ن ا في هذه ا ل م س أ ل ة فعندنا ث ل ا ث ة أ ق و ا ل الذي رجحه ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى أ ن ه يكون مسلما لوجود ع ل ق ة الاسلام ل أ ب و ي ه أ ب و ا ه ا ل آ ن وان كانا مرتدين إ ل ا أ ن ه م ا لا يعاملان م ع ا م ل ة الكافر ا ل أ ص ل ي و إ ن م ا يعاملان م ع ا م ل ة المسلم الذي ارتدا عن دينه وبناء ذلك ف تكون له أ ح ك ا م خاصه به تختلف عن أ ح ك ا م المسلم و أ ح ك ا م الكافر الاصلي أ ل قول ي وفي ل ذ ي ق في يكون قول قول أطليا هذا الذي قاله الإمام أنه يكون أنه مرتدا مسلما كافرا هذا الرابع رجح الآن وفي قول ضعيف عند الرافع ي أ ن ه مرتد وقول آ خ ر أ ي ض ا ضعيف أ ن ه كافر أ ق و ي ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالف ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ي في هذه المساله أ ل ة فهي من م س ا التي خالف ئ ل ب ا النووي في المنهاج الرافعية في المحرر قال قلت أظهر مرتد قلت أظهر مرتد لما انعقد لما قلت قلت لأنه الولد انعقد في في مرتد مرتد أظهر أظهر كان أ ب و ا ه مرتدين والولد يتبع أ ب و ي ه إ ذ ا اتفقا على وضع لو كان ح د ه م ا مسلما نعم يتبع اشرف ا ل أ ص ل ي ن في دينه ولكن ما دام ا ل أ ب و ا ن قد اتفقا على الرجه وكانا مرتدين س ا ع ة علوق امه لي فهو الان مرتد شرط أ ي ض ا أن حكم ب ر د ة الولد إ ذ ا كان أ ب و ا ه مرتدين ولم يكن في أ ص و ل ه مسلم ولم يكن في أصوله مسلم يكن في بان أ ن ك أصل الأبوين يعني بأن يعني كان الجد و ا ل ج د ة بأن كانا كافرين ن ا ا ك أ ص و ل ا ل أ ب و ي ن كانوا على الكفر أ س ل م ا ل أ ب و ا ن ثم ارتدتا الولد يكون مرتدا اما اذا اسلم الابواني ثم ارتد وعلقت الام بالولد فالولد يكون مرتدا على ما قاله الامام النووي اذا لم يكن في اصوله مسلم واما اذا كان في اصوله مسلم فانه يحكم باسلامه الان、نعم. هذا ب ا ل ن س ب ة للولد وبالنسبة و ان الكاثر للملك يعلم المصري يملك نحن ماله ملك له و أ ن المسلم يملك وماله ملك له أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمرتد قال إ ذ ا ارتد الانسان عما يصير دمه هدرا وماله سيئا ة يصير م ل أموال المسلمين ه في بيت وبناء على هذا كيف تكون يده على ماله حتى نقتله الى ان نقتله كيف يكون وضع ماله هل يكون مالكا كالكافر الاصلي والمسلم ام أن انه لا يكون مالكا قال وفي زوال ملكه عن ماله بالرده ة اقوال قال اذا مات ذ اقوال الرجل بان ت ل ن ه م ت لانتهاء القتل عندنا الذي يقتل ينتهي اجله الطبيعي الذي اجله بدون عندنا ج يقطع يعني القتل مش هذا قول ا ل م ع ت ز ل ة قول اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذي يقتل يقتل ب أ ج ل ه ولكن الله تعالى جعل سبب موته القتل وهكذا الذي ت د ع م ه ا ل س ي ا ر ة أ و ي ن ه د م عليه الجدار أ و ي ق ت ن ق بغاز سام كل هذا وميت بعمره من يقتل غير هذا باطل لا يقبل ا ل ق ت ل ما يقطع ا ل أ ج ل كما يزعم المعتزله ة فإذا ونقمنا هلت ل ترى ع ي ا ل ح د أ م أ ن ه ه ل ت بنفسه إ ذ ا ه ل ت مرتدا تبين لنا أ ن ه قد زال ملكه عن ماله من س ا ع ة ردة حيث من ا ل آ ن ا ل آ ن نحن ما نحكم على ماله م و ق ف مثل البيع في زمن الخيار ا ل ب ي ع في زمن الخيار الذين درسوا المعاملات لمن الملك هل الملك للبائع أ م الملك للمشتري أ م أ ن ه موقوف ف إ ذ ا تم البيع تبين لنا أ ن المالك ملكه من ساعه ا ب ر ا م العقل قبل بدء زمن الخيار و إ ل ا فالملك يكون للبائع هذا هنا أيضا إذا هلك على رجته ملكه إذا أيضا لنا تبين لنا أن على قد زال عن ماله من س ا ع ة ا ل ر د ة وان ا ل س م ا رجع تبين لنا أ ن م ل ك و عن ماله لم يزل ما زال مستمرا وبناء على, هذه على, على, على, على هذا الذي ذكرناه وعلى ما في ا ل م س أ ل ة من خلاف هذا هو ا ل أ ظ ه ر عندنا أ ن أن ماله موقوف بناء على هذا قد يقضى منه دين لزمه قبل الرده ة دين دين دين أنواع دين نوعان ل ز م قبل الردة ودين لزمه بعد الرده ة ساعة نحن أن、يرتد. إن كان له دين قد استدانه قبل أن يرتد هذا قطع من وبيتبين لنا أن عن ماله من ساعة الردة. لأنه قد قد قبل قطع بعد يرتد يرتد مرتد مرتدا الردة د ملكه هذا ماله مات ذال ماله لما ا ا له ولو س كانت يده على ماله يد م ل مستقر فيسدد من ماله و أ م ا إ ذ ا مات م ر ت د وكان قد استدان بعد ا ل ر د ة كان من المفترض ان ل ذ ي أقرضه أ يعلم أ ن ملك هذا الرجل موقوف و أ ن ه ا ل آ ن لا يستطيع أ ن يتصرف ب أ م و ا ل ه فكان من المفترض به أ ن يتحرى فهو الذي ظلم نفسه ف إ ذ ا اقترض بعد ا ل ر د ة وقلنا موقف ان ماله موقوف هلك على الرده ي ن من أمواله التي تحرق يعني كانت بعد ا ل ر د ة ل أ ن ه تبين لنا أ ن ملكه عنها قد ز ا نعم وعلى ا ل أ ق و ا ل يقضى منه دين ن ز م ه قبلها ه عليه منه ملكه عليه من ماله هذا وإن كان يعني وإن كان ملكه يلزمه ا النفقة كان موقوفا وإذا أشياء الردة ا وإن موقوف وإن فننفق لكن ينفق من زمن ن تبقى أسلف م ض إ ذ ا أ ت ل ف أ ش ي ا ء زمن الرده وإن, وان كان ملكه عن أ م و ا ل ه موقوفا ف إ ن ه يجب عليه أ و يلزمه إكلافا يلزمه ضمان ما أ ت ل ف ه زمن ردته ل أ ن ن ا ذكرنا في الدرس الماضي إ ذ ا تذكرون أ ن ضمان ا ل م ت ف ا ت ليس بسبب التكليف وعدمه و إ ن م ا هو من قبيل الاحكام ا ل و ض ع ي ة جعل الله تعالى ا ل ا ل ا ث سببا للضمان وبناء على هذا ف إ ن ه يضمن كل ما ي ت ف ه ويلزمه نفقه زوجات إ ذ ا كان له عدد من ا ل ز و ج ا ت ز و ج أو زوجات وقف نكاحهن ل أ ن ه في زمن ا ل ر د ة يتوقف النكاح ما يحكم عليه ب أ ن امراته طلقت و إ ن م ا يتوقف نكاحه ف إ ذ ا رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م استمر النكاح ولا يحتاج إ ل ى إ ر ج ا ع ا ل ز و ج ة و إ ذ ا حكمنا بردته وحكمنا بقتله ف إ ن ه ينفسح عقد النكاح بينه وبين زوجته وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل في أ ح ك احكام م ا ا ل ن ك ت ل م ن على هذا بالتفصيل وتوتعنا بالتفصيل ل هذا بهذا ا و و ض ع نعم لكن ن أ ث ا ء ا ل ا ا ت ت ب ة أ ث ن ا الاتتابة التي ء فترة ذ ك ر ن ا ه ا قبل قليل سواء كانت على الفور أ و كانت ل ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و كانت أ ك ث ر من هذا على ر أ ي بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن فعلى من تجب ا ل ن ف ق ة تجب ا ل ن ف ق ة عليه في أ م و ا ل ه ونفقه زوجات وقف نجاحهن وكذلك القليل الذي كانت تلزمه نفقته و إ ذ ا وقفنا ملكه نحن قلنا أ م و ا ل ه زمن ا ل ر د ة م و ق و ف ة طيب هل يتصرف فيها او لا قلنا دينه اذا كان تصرف هذا ابتدانا بعد ا ل ر د ة ما ي خ د د ز ي ن ه من هذا المال تصرفات ت ص ر ف اخرى مثل العتق والتدبير و ا ل و ص ي ة هذه كلها تصرفات في ملكه قال تصرفه ان احتمل الوقت مثل العتق ل ي ان اعتق عبدا من عبيده اثناء ا ل ر د ة أ و التدبير تدبير ان يقول ع ب د ه جعلتك دبر و حياتي حرا ب ر هذا جعله زبور حياته بمجرد موت السيد يصير ع ب د ه حرا أ و ا ل و ص ي ة أ و ص ى بمال عنده لاناس أ و وقف أ م و ا ل ه عظيم جدا ثم اسلم ماذا نعمل ب أ م و ا ل ه هذه التي تصرف بها تصرفا من قبيل ل الوقف ت م الوقف فاذا أ س ل م نفذت تصرفاته يعشق عبده ويصير مدبرا وتصح وصيته إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يلغيها ويصح وقفه ولا يستطيع إ ل غ ا ؤ ه العشق والتدبير والوقف لا يستطيع الغاء الانسان في أ ي وقتين شاء ف إ ذ ا عمل هذه ا ل أ م و ر اثناء ا ل ر د ة ورجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ ن ف ذ ن ا ه ا بعد إ س ل ا م ه و إ ذ ا لم يرجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م ما ننفذها فماذا حتى يضر ببيت المال قد يتصرف مثل هذه التصرفات فنحن المواعف يتوقف سلطانه على أمواله يصير ماله موقوفا فإذا تصرفاته النظر عن سلطانه تبين لنا أن التي كانت、باطلة. نعم حال على على رجع رجع كل الردة أمواله ماله إلى الإسلام إليه ماله وإلا التي باطلة تصرفها بمجرد بغض يصير و أ م ا بيعه وهيبته ورهنه وكتابته ف إ ن ه ا ب ا ط ل ة لانها ليست من قبيل ر الاوقات ل ف ل ل ف ا ب تعتبر تعتبر باطلة ي والوصية التي ر رجع تصرفاته الأخرى تصرفات والوقف الإسلام وإلا فلا وأما ناجزة إلى نفذت هذه إن رجع الإسلام أو الآن طيب استعمل بماله الآن. يجعل ماله عند عبد. يحفظه إلى ان ل ل ه ا آ قال رجع الى الاسلام د ك ع إ ل ي ه و إ ل ا د ك ع لبيت المال وامته أ م ه توضع عند امراه كان ع د سيده ثقه أ و لمن يقوم مقام القاضي ممن يوليه القاضي هذه ا ل م س ا ل ة فالمهم ان تصرفاتي في أ م و ا ل ه ت ط ي ر م م ن و ع ة فيحجر عليه ويمنع من التصرف في أ م و ا ل ي الى أ ن يتبين حاله وصل وعلى وصحبه وسلم الله على آله سيدنا محمد